يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبه من ما نامه نبه من ما نامه قل له إني على وعده بحبه مقيد قد سباني غارمه قد سباني غارمه يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبهها مما ناما نبها مما ناما قل له على وعدو بحبه قيد سباني غراما قيد سباني غراما وانتي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 ادوب حب مر قيد سباني غراما وانت, وانت يا من ترى في جمالك مزياد شي علينا ما لاماه شي علينا ما لاماه غير في نظرة الخد الأسيل المورد من رواب من رواب تهماه الصباح سلم على باهي ফা লভ হিন মানু মোদয় قد سبالي غاراما قد, قد, قد سبالي غاراما ريقها الشهد وأحلى من الشهد وبراد والحلاف كلاما الحلاف كلاما من رأى غرة هلل وكبر وشهد بدر ليلة تاماما بدر ليلة تاماما يا نسير সালা বাই অল্পের মিন মানাম গিল্লেন গানি গরাম গে সব নী রাম